بين القضاء وبين الإبتاء القضاء تبيين الحكم الشرع والإلزام به، لأن القاضي يقول للخصمين الحق معك يا فلان وهذا تبيين الحق فقضه لخصمك هذا لماذا هذا الإزام المفتي لا يستطيع أن يلزم حتى لو أفتح لكن هل يجب أن يلتزم كما يفتي به لا فيه تفصيل قال العلماء رحمهم الله إذا سأل المستفتي عالما مطمئنا لقوله معتقدا أن قوله الحق فإنه يلزمه العمل به ولا يستفتي غير لأن الله قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والفائد من سؤالهم أخطف بما يقولون وإلا لفعن ذلك عبثا نعم لو أنك هذه حقيقة من الفوائد لكن كيف فاتت عينها نعم لو أنك استفتيت عالما في قرية ليس عندك أحد في نظرك أعلم منه وفي نيتك أنك إذا وصلت إلى المدينة التي يكتب فيها العلماء سألت في هذه الحالة أنت ملتزم بفتوى هذا العالم انتزاما مقيدا أو مؤقتا فلك أن تسأل إذا وصلت إلى الموارد العذبة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيه الله أكبر المستفتى رسول الله والمفتى والله لأن ما يفتى به رسول الله هو ما يفتى به الله عزوجل قل الله يفتيك فيهم وجم يبين الله عزوجل هل استفتى على أي شيء نقع هل مراقص تورث في النساء في تزويجهن في التزوج منهن في تمكنهن من البيع الشراء في أي شيء، لكن الآية نزلت لسبب معلوم وأنه وهو أنه يشكل عليه يكون عند الرجل امرأة يتيما من من عمه أو ما أشبه ذلك، فيظلمها ويحتجزها لنفسه أو يحتجزها لابنه. أو ما أشبه ذلك فيظلمه فأشكل عليه هذا الأمر فسألوا رسول صلى الله عليه وسلم ماذا نعم الله قل الله يفتيق فيه وما يتلى عليكم في الكتاب يعني يفتيكم فيه يعني القرآن يفتي، لأنه كلام من كلام الله عز وجل والله هنا عاطفة لكن أهلا ليست عطف مغايرة وذلك لأن الكتاب هو الطريق الذي نتوصل به إلى معرفة فتوى الله سبحانه وتعالى إذ أن الله ليس يتكلم ويفتي، لكنه يتكلم بالقرآن فتكون فيه الفتوى فالعطف هنا ليس مغايرة كامة لأن, لأن ما في الكتاب هو الوثيقة التي تذلنا على الله عز وجل وما سيكون في الكتاب المراد يكتب هنا القرآن وعال فيه للعهد الذهن في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تذكرون اليتيم عنده لا يؤتها ما كتب لهن لا يعطيها ما كتب لها. يأتي الخاطب الكفؤ الذي يجب أن يعطى ولكنه يمنع. فلا يعطيه ما كتب لهم. يمنع مح محاباة لنفسه لأنه يرغب نعم يرغب أن ينكي أن ينكيها. وهنا قد ترغبون أن تنكفهم فأي الحرفين تقدر أفي أم عن ترغبون في نكاهم أو عن نكاهم نقول الآية محتملة وهذا من بلاث القرآن وإيجاز القرآن لأنه قد يكون راغبا عنها فلا يريدها لكنه لا يريد أن تكون لغيره وقد يكون راغبا فيها فلا يريد أن تكون لغيره فتكون الآية شاملة للأمرين جميعا والمستضعفين من الولدان يعني ويفتيكم الله وما يتعيكم الكتاب في المستضعفين من الولدان ما ما حالهم وما شأنهم وهل يعتمون بترك الهجرة مثلا وهل يجوز ظلمهم؟ فكل ما يتعلق بشأنيم أفس الله به وبينه. قال وأن تقوم لليتامى بالقص. ه هذه الآية الله الكثير فيها وأوجب عليكم أن تقوموا لليتامى بالقص. والعتام جمع يتيم وهو الذي ما تأبوه قبل ولوغه. قبل بلوغ الوالد أو الولد نعم الوالد؟ لماذا لا يكون الوالد نعم بإتيال الولد به يفعله على على بلوغه ولا بود إذن قول علماء وما تعبوه قبل بلوغه لا شك أنه صمير يوجد على الولد طيب ومصرع فيه نعم لا إذا حد وأن تقوم لليتام في القسط. القسط هو العدل من قصط يقصط قصطا والاسم القسط والمراد به العدل وأما الإقصاط في المراد الجو. الجو ولهذا إذا كانت من الثلاثية لها معنى وإذا كنا ربعية لها من أخ فأقصد أي وقصد عدل ولهذا قال الله تعالى نعم أخطان أقصد عدل أقصد عدل وقصد جاء ولهذا قال عز وجل إن الله يحب المقصدين وقال وأنما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا. إبان تقوم الأيام القص، أي بالعدل، وما تفعلوا من خ، أي بالعدل في كل شيء، حتى في مخارطتكم كل الطعام، لأن الصحابة تورعوا عن مخالطة الأيام الطعام، أباح الله لهم ذلك. عرفتم فيقول هذا في كل شأن وما وما تفعل من خير فإن الله كان به عليم ما هنا شرطية أو موصولة شرطية بدليل القرن جوابها بالفاء وقول وما تفعل أي من خير يشمل أي خير سواء كان متعديا او لازما وسواء كان خيرا ماليا او خيرا علميا او بدنيا او اي خير فان الله كان به عليما هذه جملة الجواب واقترنت بالفال ان جملة اسمية وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب قرمه بالفاء ولكنها قد تحذف قليلا على حد قول الشاعر من يفعل من يفعل الحسنات الله يشكرها والأصل فالله يشكره فإن قال الإنسان إن الفاسق قد فن للضرورة قلنا لا ضرورة لأن البيت لو قيل فيه من يفعل الحسنات في من يفعل الحساب فالله يشكرها سكنتها لم يكن ضرورة وعلى كل حال فقد الهمز الفاء في جواب الشرط لكنها نادرة فإن الله كان به عليما عليما حين يفعل أو قبل أن يفعل نعم قبل وبعد قبل وبعد لأن علم الله تعالى سادق على المعلوم بخلاف الخلق فإنه مقالب للمخلوق طيب لقلنا إنه شامل العلم فما الجواب عن قول الله جبارك وتعالى وَلَنَدْوَنَّكُمْ حَتَّى نَعَلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ حَتَّى نَعَلَمْ لأن حتى هنا للتعليق ولنبلغنكم يعني نختبرنكم لنعلم الصابر ما هو الجواب يعني علم الله علم الله قسما علم سابق الفعل وعلم لاحق فالمعنى حتى نعلم علما يكون به شيء ظاهرا فنعلمه بعد وقوعه هذا وجه أجل آخر أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاء ولهذا قال لنا بلغنكم حتى نعلم والعلم الذي يترتب عليه الجزاء لا يكون إلا بعد إلا بعد الفئة عبدالله بن أور أجل كذلك طيب وهذا الوجه أو... أوضح أوضح وأرجح ويفهمه كل إنسان أن نقول إن علم الله نوعه علم بأن الشيء ساقع وهذا سابق وعلم بأنه وقع وهذا هو الذي يترطب عليه الجذاء ووقوله وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما لم نقول فإن الله الجزيغ كما هو المتوقع يقال إن ذكر العلم فيه فائد وهو أنه لا يضيع لكم أي خير كاف لأن, لأن علم الله محيط بسيء فيكون هذا المعلوم ثابت لكم ومن المعلوم من آيات أخرى كثيرة أن الله تعالى يقول من يعمل مثقال ذرة في الخير يره ومن يعمل مثقال ذرة في الشر يره إلى الأسل الآن، ها؟ عينا متألفات ما ما أنتين، لكن ال دخل وقت الأسل الآن. نعم. صل الله عليه وآله وسلمة. طب العمل بالفتوى إذا طال القلب بالعهد نعم. ولما كثيرا من الناس مانون إلى آلاء الصلاة ولا سير في بلاد المغوليين. يس. فتقول إن كلهم إلى آلاء هذا وآلاء هذا وآلاء هذا لا ينفع يم... هذا لا ي يم... هؤلاء لا يزدمون السجل هؤلاء بارك الله استفتتوا جهال وكلامنا على من استفتت عالم أما من استفتت جاهلا فهؤلاء الكفار يقولون إن وجدنا أبائنا على أمة ولا يقضل الحب وأظن قلنا من استفتت عالم طبيبا قلنا لا جالك أماكن من غير قدليل يكون من الواحد الجو الثمال أولى والشمس الثاني والقمر الثالثة فهذا أجرد عليهم ويكذبون ويقال هذا سكفر من يعني زعب خاوي أم. ما في شك ما في شك وهذه الطبقات اللي هم يقومون هنا, هنا تابعة للأرض كلها تابعة للأرض لكنها لا شك أن تختلف حسب يقوم من الأرض وبعدها <تصفيق> نعم وهو محسن أن يشهد المتابعة نعم ألا يكون مثلهم العرب الكريم أن ممن لم يخص أو لم يتبع النفس المتابعة ألا يكون يشهد من لم يخص ديها والكلام هنا على أن المسلمين جمعوا بين خلاصهم المتابعة والمتابعة قد تكون تامة قد تكون ناقصة فيكون الذي للمتابع بحسب المتابعة دي. نعم نعم هذا شاء الله زمانكم لنا ان المعطوف على شيء مقدر يعني هو أن تقوموا لتمام الصلاه يعني يعني من أقصط هذا الصور نعم نعم قال للقائد هل تسويل بين نعم نعم فلو قال للقائد من هذه القائد سفى من الذي ها؟ يقولوا أنا فيهم في خير نعم هل يزمن هذا؟ أليس الله تعالى يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأسمو مقيما وأين الخيرية في مستقرة هنا؟ نعم أبلغ من هذا الله خير أما الشكر فاكتب اسم التضيق ثم طلب المعاده نعم نعم سليم امركاء وراكاء لا بل, بل حتى المؤمن يبتل بالخير ويبتل بالشر قال الله تعالى ونبنوكم ابنوكم والخير مثله ها؟ إيش؟ أيه؟ ألبت إلى بالخير كما قال صلى هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أمر ولبت بالشر هو أن الله يقل الإنسان بالشر لي لي ليعلم هل يصب أو لا يصب نعم خال نعم العرب هناك قد باندت خمس عراض ايش بتعني أعوذ الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله ومتنقوا فيهم ما هو الاستفتة دحية ما هو الاستفتاء طلب الفتوى وما هي الفتوى شرعي دون دون الإنزام به نعم لأن الإنزام لقض هل يصح أن نقف عن الله بأنه مفتي نعم الدليل قول الله وابتيكم فيه وكذلك يستطيعونك قل الله وابتيكم قل كذلك قوله وما يترى عليكم في الكتاب أقيل ما معطوف على إيش على غفظ الجلالة ولا جملة أو على اللفظ على اللفظ الجلالة من عنده وفاق أو خلاف هذا وإن الله يفتقوا فيهن وما يتلع عليكم الكتاب الجواب أنها معطوبة على الجملة الأولى فما يتلع عليكم ما مبتبع وخبره محذوب تقديره وما يتلع عليكم في الكتاب يفتقكم فيهن ولا يصف أن يكون على الأفض الجلالة لأن جملة الأولى استكملت. قل الله يختيق فيهم. فيكون ما بعدها معطوفا. فيكون ما بعدها جملة معطوفة على على جملة. عرفتم؟ طيب. قول في يسام النساء هذه من باب إضافة. في يتام النساء اضافه نعم اضافه بياني شوف الى صناه اداره تشيش لانجاز بياني استعمل استعمل من واحد الشيء إلى جزئه او الى كل او الى مباينه نفسه. الى نفسه اذا كيف يكون نفسه نعم من باب الغافة الصفة الى الموصولات طيب من مران بقولها لا تلاتونهن ما كتب لهن رهيب نعم وكان بعضهم يبخس التي مهل التي تكون تحت ولاياته فلا يعطيها ما كتبنا ما كتبنا إلى أغني له وقتي كمن لا طيب قلوا مترعون أن تنكثهن بماذا نقدر الحرف المحذوف نعم هل يختلف المعنى ها هذا عن سوى ذلك الذي اذكرها ولكنني قوله هو المستضعفين من النساء مني أبغى المستأذنين من الرجال يلا عبد العوض ما تطوف على إيش؟ لديك تاب النساء والمصدفين للجميع من يعرف ها لديك تاب النساء ومن يعتبر لكم الكتاب في يتاب النساء ومن يعتبر الكتاب في من في نعم و ويجوز ذلك على... على بعض ان يكون معطوف على ضمير في قوله في ايوه في ما نسك وفي وفي المصدر فعلا من اول جمله قوله وان تقوموا لليتامى بالقسط معطوف على ايش عبيد يبتنكم أن تقوموا يعني أن أن مسترية والعامل فيها محذوف أي ويأمركم أن تقوموا لليتامر بقصد يكون هذا من فيبعض في الجملة على على الجملة وما, تفعل لماذا وقعت في خبر وَمَا تَفْعَلُونَ مُحِيرٌ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ لماذا وقع بسلتاء في خبر المبتدى وَمَا تَفْعَلُونَ خَيْرٍ فَإِنَّ الله كان بِهِ عَلِيمًا على نعم لعنما شرطية وإذا جعلناها موصولة ها؟ ايش؟ لا ما يمكن نحذر القرآن إذا جعل موصول فكيف وقعت الفاء في خبر مبتدى؟ أنت أداة اسم موصول يشبه اسم الشرط في العموم فهو طيّح حكمه من بعض الوجود ما هو في من الوجود؟ فيرتبط خبره بالفاء في أما الفوائد فأخذناها أيضا ما خذناها؟ ف... من فوائدها للآية الكريمه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرائية لقوله يستفتون ولكن يجب أن نعلم أن استفتاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم استفتاء متطلب للحكم ليقوم به ويعمل به ولهذا إذا علموا بالأحكام عملوا بخلاف بعض الناس اليوم يستفتي لينظر ما عند العالم ثم إن شاء أخذ به إن شاء استفتع عالما آخر وهذا الأخير يعتبر متلاعبا بدين الله عز وجل بأنك إذا استفتيت عالما فإنك قد جعلته الواسط بينك وبين الله وجعلت ما, يفتيه بك ما يفتيك به هو الطريقة إلى الله عز وجل فإذا كنت إن جازلك وابتبع هواك أخذت بإعتواه وإلا طلبت عيرك فهذا هو الذي يتبع هواه ولهذا قال وعلم رحمه الله من تتبع خص صار فاسق طيب ومن دوائد هذه الآية الكريمة اعتناء الصحابة بشأن النساء بل واعتناء الله عز وجل فوق ذلك بشأنه يقول ويستفتونك في النساء قل له ابتك فيهم فالمستفت الصحابة والمفتي والله عز وجل والواسطة بين المفتي والمستفت الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على عناية الشرع في النساء وبناء على هذا نعلم أن كل ما شرعه الشرع من أحكام النساء فإنه في مصلحته حتى وإن ظن السفهاء والأغبياء أنه حظم لحقهن وظلم فإنهم خاطئون فهمتم؟ طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرجوع إلى ما في الكتاب الله عز وجل وأن ما في الكتاب من الفتوى صادر من عند الله لقوله وما يتلع عليكم في الكتاب وهو كذلك لأن الكتاب مرسوم من الله عز وجل والذي تكلم به وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن نبلغه الناس وهو نفسه تبارك وتعالى تكفل ببيانه فإذا قرأناه فتر بقرآنه ثم إن علينا بيانه ومن ثوائد هذه الآت الكريمة العناية بيتام النساء في الأول العناية في النساء عموما، وهذا أخص العناية في النساء، لأن يتيمة المرأة النساء اجتمعت في حقها الضحك من حيث الجنس، لأن هي جنس النساء أضعف من الرجال والضح من حيث ثقل العائل، وهو من الأب، فلهذا أوصي الله بنا بعناية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جبروت أهل الجهل حيث صلقوا جام ظلمهم على هؤلاء التام من النساء بحيث لا يؤتونهن ما كتب لهم ويتحكمون فيهن أيضا وفي مصدرهم بقولها التي لا تبتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنجحوهن ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن مهر المرأة مفروض لها بقوله ما كتب لهم وهذا كقوله تعالى وآت النساء ستقاتهن، وعلى هذا فصاحب المهر هو المرأة وليس ولي المرأة ولو كان أباه فالمهر إليها تقدير تقيروه عدداً وتعيينه جنسا ولها أن تبرئ منه إذا كانت عاقلة غصيدة ومن فوائد هذه العثة الفريمة أنه يجوز للإنسان أن يتزوج موديته لأنها هؤلاء الأتام تحت ولاتهن تحت ولات هؤلاء الذين يرغبون أن يفرؤوا وهو حق الناس بتزويجه فإذا أراد أن يتلوجها فهل نقول إنه لا يجوز لأنه ولي يعامل نفسه لنفسه كما لا يجوز للوكيل أن يشتدي من ماله لموكله أو من مال موكله له الجواب لا بمعنى أنه يجوز لولي اليتيمة إذا كانت تحد له أن يتزوجه، لكن عليه تقوى الله، اللا يظلمها ولا يظلمها، ولكن كيف يعقد النكاح إذا كان هو الولي؟ يأتي بشاهدين ويقول أشهد قل زوجت نفسي ابنت عم في الولاية الشرعية. يقول قبلت لما ها؟ ما احتاجه وأني قبلت لأن هذا إيجاب تضمن القبول ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صفية إني أعتقتك وجعلت عثقك استطاقت ولما احتاج لا إيجاب ولا قبول لأن المعنى مفهوم ومن فائد هذه الآية الكريمة العناية العناية المستضعفين من الورجان لأن المستضعف من الورجان سواء كان للصغر أو لمرض، أو لجنون، أو لغير ذلك من أسباب التي صار بها ضعيفا العنان به لا شك أنها دليل على رحمة الإنسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض ايش يرحمكم من في السماء وقال رحمونا يرحمه الرحمن ولهذا من أكبر أسباب حصول الرحمة في القلب هو الإشفاق على الصغار والضحك ليهم ويتخلص ويتخلص رؤول عليهم فإن الإنسان يجد رقة ورحمة في قلبه لو بقي يدرس مجلدات لإصال الرحمة إلى قلبه ما حصل له ذاته وانظروا إلى معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسغة فمرة تركبه الحسين وهو ساجد الحسن, الحسن وهو ساجد يصلي بالناس وتأخره في القيام من السجود وأخبر الناس بجاسب السلام أن ابنه ارتحل. وأنه أحب أن يقضي نهمته سهل يعني جعله راح لأن رأسه ساجد متهيئ واصبي صبي ركب عليه جاء له راح راح للإسلام فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. مع أنه لو جاء أحد وعيمة الناس اليوم جاء ابنه وووركبه له لنفضه نفضه. ما ينزل التنظيم نسل الله العالم وهذا غلط كذلك أمامة زينب كانت تبكي فخرج بها صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجعل أحمله وعبش الصلاة ولما خرج الحسن والحسين وعليهم يتياب يعتبران بها يعتبران بها نزل من المنبر وحملهما بين يديه والأمسل على هذا الكثير كان يقول يا أبا عمي ما فعل أنه غير يماسل يخلص صبع عليه ولو أننا مشينا على هذه العذاب لحصلت في هذا أخير كبير. اللهم أعجب نعم من فائد من فائد هذه الكريمة ودوب القيام للإعتامة بالقصد وهذا أمر عام يجب على كل إنسان أن يقوم لله شهيلا بالبصد لكن يتامى لهم أمر خاص يعدل بينهم لأن اليتين يتين ليس لهم أن يجال وربما يأكله وليه من حيث لا شعر فلهذا أوسى به ومن فوائد الآية الكريمة أن كلما عملناه من خير قليل أو كثير فإن الله يعلمه ويترتب على هذه الفائدة الحذر من الإخلال بالواجب، لأنه إذا كان يعلم الخير الذي نعمله، فهو يعلم أيضاً ما لا نعلمه من ما لا نعمله من الخير، وفيها أيضاً ذات كريمة الحس على الخير، لأنك إذا علمت أن الله عالم وأنه سيجازيك عليه نشأ. وقوية همته وفعلت ثم قال الله تعالى وإن امرأة خافت من لها نسوزا أو إعراضا فلا تنهى عليهما أن يصلح بينهما صلحا إن امرأة كيف نعلم الغار مرتداء إن المخافة ما تترى على الجمال السنين شراف المخفمة ثقيلة والتقليل وإن امرأة المخففة هي التي يحل محلها إن والتقليل وإن خافت امرأة طيب أنت أظنك بصري نعم بصري يوجد في المذهب مذهب النحو نعم. نعم. ها نعم. هي طيب في خلاف فيه قول اخر ايش ها هذه اللي قال بها فهذا فعلا محذوث بسروا ما بعدها يعني وين خافت امرأة من بعدها هم شو ست وما بعدها <أخره>. خضر <تصفيق> لأنهم يجوزون دخول الشرط على جملة الاسمية طيب خطار الكوفي ولكن ما يجبه كوفي ولا غير كوفي الثالث أن امرأة فائل مقدم امرأة فائل مقدم وهذا ايضا للكوفي وقال اي يقول امراه الفاعل الخافت مقدما ولا ولا معنى وا كنا استفتينا من قبل اقول انه اذا اختلف النحويون فاننا نتبع الافصح من اقواله لانه افصح والله سبحانه وتعالى يحب الصدور اذا امراه فاعل مقدم وإيش نقول مبزلا ولا مانة من أن تكون الجملة سمية بعد أدت الشر وإن إمرأة إمرأة هذه نكرة في سياق الشر فتكون عامة والمراد المرأة المتزوجة خافت من بعدها أن زوجها كما قال الله تعالى أأجد وأنا عجوز يقول عن عن إمرأة إبراهيم أأجد وأنا عجوز وهذا بعدي شيء إذا البعض ذهب نشوزا أو إعرابا نشوزا يعني ترفقا عليها أو إعرابا عنها وأيهما أشد الإعراب أشد لأن النشوز مثلًا يخاطبها ويتكلم معها لا في الكلام مستعل عليها مترفع يحتقرها أما الإعراب فهو معرض عنها لا يكلمها ولا يعاشرها معاشر المعروف بمعروف إذا خافت هذا أو هذا و ويمكن أن نقول إن الأعراض عما يجب والمشموس فيما يمتنع يعني يعلم عليها فيعتدي عليها أو يعرض عنها فلا يقوم بالواجب فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا لا جنح أي لا إذن. عليهما أي على المرأة وفعلها أي يصبح بينهما صلح وإنما نفى الجناح لأن نعم دفعا لتوهم المنع فإن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرم عليها رائحة الجنة فنفى الله الجناح في المصالح من أجل أن يصلح على ما يشاء، ولكن إذا إذا لم يصلح بل أنفسهما وطلب طربا طربا ثالثا، فهل عليهم الفناء؟ الجواب لا ليس عليهم الفناء. وتأمل الفرق بين هذا بين نشوز الزوج عن الزوجة ونشوز الزوجة. عن الزوج يتبين لك الحكم إن شاء الله تعالى في الدسل القادم والصلح خير هذه جملة عامة في كل شيء في الحقوق الزوجية وحقوق الراهن وحقوق المصاهرة وحقوق الجوار وحقوق المعاملة كل شيء الصلح خير وهنا لن نقول الصلح بينهما لإفادة العموم يعني أن الصلح في كل شيء خير من عدمه ومن المعلوم أن الصلح قد يتصور الإنسان أن فيه غضارة عليه فلهذا قال وأحذرت الأنفس الشعر يعني أنه عند النزاع وطلب المصالحة تكون الأنفس شخيحة كل نفس تريد أن يكون الصلح في جانبها وفي مصلحتها وكأن الله يقول دعوا هذا الشف الذي أحضرته الأنفس واطربوا الخير في المصالحة ولهذا نجد أنه, أنه إذا تعقدت الأمور بين شخصين وأردنا أن نصبح نجد أن كل واحد منهما يركب رأسه ويأبى أن يتنازل إلا بعد جهد جهيد. وأحضراتنا أنفس الشح قال الله تعالى وإن عندي إشكال في يعني يمكن يرد الإشكال في قول أحضراتنا أنفس الشح كيف كانت الشح منصوبة وما قبلها مرفوع. مرفوعان. والأمين بصفة لا أمفصل. مرفوعان ليش؟ أحضرت، أحضرت. أحضرت؟ أي المفروض الأول؟ ها أنت قلت أحضرت. ولا أحضرت؟ إذا كل لفظ الآية هو حضرة لا أحضرة هو حضرة إذن الأنفسنا الفاعل والشرحة فحول ثاني وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان لما يتعملون خبيرا إن تحسنوا فيما بينكم لفعل المطلوب وتتقوا لترك المحظور فإن الله كان بما تعملون خبيراً وسوى يجازيكم عن الإسلام وعلم التئتون وإن شاء الله تقل في كلمة للآية أن الله حلد الأسنة بسر من كان بين المبادر والمبادر لأي أحرك الجابي من السفر والمبادر لذا حتى نعم كمل وإذا كان فيه إذا كان فيه فيه فيه لا إذا كان فيه من إضافة الشيء إلى إلا الشيء إلى إلا إلى إيش إلى برس مثاله قوله تعالى بل مكر الليل والنهار يعني مكر في الليل في النهار. وإذا كانت على تقدير من فهي بيانية والغالب أنها تكون من إبارة الشيء إلى نور أو جزء مثل خاتم حديث نعم باب خشق أي خاتم من حديد وباب من خشب وأكثر الإضافات على تقدير على تقدير الله هاد أكثر الإضافات إيش نعم لا بس ما ما أنا ما أريد تقدير إضافة أنا أريد أنه من ذاب إضافة الصفة إلى موصوف لأن الإضافات لها تحدث في التعلقات سجود السهو مثلا من باب إضافة شيء إلى سبب الى. كتاب الطالب من باب إضافة المملوك إلى مالكه وهذا المجرد لا هذا البنيه من حيث تقدير تقدير حرف الجر الذي يقدر في الإضافة يكون من يكون لا نكفي نعم إيش محل ده إيش إيه هذا يفتيك إذا زي معين قالت مثلا ما تقول ما أنا واحد زي يقول هذا زي نعم كده هذا معنى ها أين تعتمد مو مستحيل يعني أنه مجرد عالم من غير النظر الى الشفاق يعني أنه يمكن أن يكون المفتي ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ انظمت المفتي يعني في العلم؟ حمولة كيف؟ ماذا معنى هذا؟ حمولة يعني المهمة حمولة صجارة الحمولة يعني علم أو بعراضا فلا جماع رئيبنا أن يصبح بينهما سلحا والسلح طير وحذرت الأنفس الشح وإن تفسدوا وتبتقوا فإن الله كان بما تعملون قبيرا ولن تستطيعوا أن تعددوا بين النساء ولو فرصتم فلا تميلوا كل المين فتدروا هاكا معلقا وإن تصلقوا وتستقوا فإن الله كان غفورا رقيما وإن يتفرقا يظن الله كلا من سعده وكان الله واتعا أكيما ولله ذات السباة أقول ابن الله من الشيطان الرجيم أظن لم نأخذ فوائد الآية الأولى استفتوناك من النساء ها كمون نعم نعم نعم يعني آية من الشرح أنا الفوائد فوائد أخذناها يعني لم نأخذ فوائد وإنه يقول عز وجل وين واحترس الأنفس الشح وين تحسن وذب تقوى فإن راع الإنسان بما تعملون خبير الإحسان والتقوى والبر والتقوى وما أشبه ذلك إذا أفرج أحدهما عن الآخر شمل الآخر وإن اقترنا كسر كل منهما بما به فأعفَقُوا هنا إن تحسن ولا إخطار الإحسان بفعل العوامل والتقوى بترك النواحي الإحسان بفعل العوامل والتقوى بفعل النواحي عند بترك النواحي في ترك النواحي أما إذا أُفرِدَ الإحسان فإنَه يشمل فعل العوامل وترك النواحي وكذلك التقوى إذا أُفرِدَ فإنَه تشمل هذا وهذا وهذا يوجد كثيرا في القرآن الكريم المسكين والفقير إذا أفض أحدهم عن الآخر صار, كل صار أحدهما شامل للآخر وإن قلنا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى فهما مما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع يقول ولم تحسنوا وتستقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فما هو الإحسان؟ الإحسان في عبادة الله والإحسان في معاملة في عبادة الله يجمع الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتبرير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه هذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه في المعاملة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من أحب أن يزحزح عن ناجه ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله ولم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه الكلام على الجملة الأخيرة وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه هذا الأحسان في معاملة الناس أن تأتي الناس ما تحب أن يؤتى إليك وبهذا يتحقق الإيمان لا يؤمن أحدهم حتى يحب الأخين ما يحب الناس أما التقوى هنا فهي تقوى محارم الله أي تقوى المحارمات في حقوق الله وفي حقوق عباد الله فتجسنب البغي والعدوان والكذب والشرك وغير ذلك سواء كان في حقوق الله أو في نعامات عباد الله فإن الله كان بما تعملون خبيرا بما تعملون اسم موصول وصلة واسم الموصول في العموم وعلى هذا فتكون الخبرة الله تعالى لكل ما نعمل من ظاهر وباطن، وخير وشر وصعيل وكبير كل منع لأن ما اسم موصول يفيد العمور وقوله خبيرا قال العلماء إن الخبير أخص من العليم إذ أن الخبير هو الخبير ببواطن الأمور وإذا كان خبيرا ببواطن الأمور كان خبيرا أو كان عليما بضواحيها، والغرض من هذه الجملة التي وقع التواب للشرق الغرض منها الحث حتى النهوض على الخسان والتقوى، لأنك إذا علمت أن الله خبير بكل ما تعمل، أوجب لك أن تخافه فتتقيه، وأجوك لك أن ترجوه فتتصر، وفي هذه الآية في هذه الجمل إشكال، وهو قوله بما تعملون خبيرا، فإنها متعلقة بخبير. أعني بما تعملون. وقال العلماء إن تقدير المعقول فائد إيش الحصر. وإذا قلنا به في هذه الآية أوجب إشكاله. وهو أنه لا يكون خبيرا إلا بما نعمل وما سواه فليس خبيرا به. هذا مقتضى إيش الحصر. هذا مقتضى فما هو فما هو السر في في التقديم هنا هل هو الحصر الجواب لا لأن نعلم من الله يعلم عز وجل وخبير بكل شيء لكن الحكمة في ذلك شدة التحذير من المخالقة كأنه قال لو لم يعلم شيئا لكان عالما بما تعملون وحينئذ يتأكد علمه جل وعلا بما نعمل فيكون في ذلك شدة التحذير من المخالف هذا هو فائلة تقييم تقييم متعلق في هذه الآية فوائد أولا عناية الله عز وجل بما يكون بين الزوجين وجهه أن الله ذكر هنا نشوز الزوج وفي أول السورة نشوس الزوجة مما يدل على أنّه لا يتعالى فيما يكون بين الزوجين، لأن الزوجين هما الرابطة الرابطة التي تربط بين الأولين وتربط أيضاً بين الصهر وصهره، وهي أحد النوعين في الربط، كما قال تعالى وهو الذي فرق من الماء بشرا فجعلهم نسبا وصيرا، ومن فوائد هذه الكلمة. أن من الأزواج من ينشد على الزوجة يترفع عليها يعرض عنها لا يجلس إليها ولا يستأنس بها ويكلمها بأنفر لقوله وإن امرأة خافت من بعدها أن يجوز أو يعرام ومن فوائده العمل بالقرائم العمل بالقرائم من أين يُفهد؟ من قوله خاف ولم يقرأة مشوزا بل خافت ومن المعلوم أنها لم تخاف من المشوز عراظ إلا بوجود القراء فالعمل والعمل في القراءة ثابت في القرآن والسنة بماذا عمل شاهد يوسف بالقرية إن كان قميصا قدم من قبل فصدق وإن كان قميصا قدم من دبلك فكذب وعمل سليمان عليه الصلاة والسلام في قضائه بين المرأتين بالقرينة هنا جعل السكين ليشق الولد نصفين ولا على هذا الكثير ومن طوائل هذه الآت الكريمة أنه يجوز أن يصطلح الزوجان فيما بينهما على ما شاء لقوله فلا جناح عليهم أن يصدح بينهما سلح ويتفرع على هذه الفائدة اطمئنان الزوج فيما لو صالحها على إصفات حقها أو بعضه فليطمئن لأن الحق لها حق لها فإذا صالح على أن تبقى عنده ويصفت بعض الحق فلا حرج عليه. والآية هنا فيها فأي أن يصلح وقراءة الأخرى أن يصالح وأصلي الصالح يتصالح فهما قراءتان سبيتان, سبيتان ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أنه يجوز للزوج عند المصالحة أن تصلح حقها من القصر فإذا قال لها إنه تزوج زوجة جديدة ورغب عن القديم وقال إما أن تبقي عندي مع إسقاط حقك من القسم وإما في الطلاق فردت بذلك فإنه يجوز لأن الحق لها وهو غير مجبر على أن تبقى عنده فأقول إما أن تبقى عندي وترضي بإسقاط القصر وإن لا طلقت ما في من أن يقول هذا إن رضيت وقنعت فذلك المطلوب إن لم تره طلقه ولا إذن عليه فيها لا يقال إنه أجبرها على التنازل عن حقها لتهديدها بالطلاق ووجه هذا من ورود ورود ذلك أنه له أن يطلق أي حال من الأحوال حتى لو كرهها بدون قصد بدون زوجة أخرى فله أن يطلقها ولا مان في إذا كانت كذلك فإنه لا اسم عليه طيب ومن فائد هذا هذه هذه سورة هذه الآية أنهما لو تصالحا على إسقاط حقها بعروق قالت نحن أسطط حقي من القصم ولكن عبدالله بن عوض لا تسطط إلا بعوض نعم لا تسطط إلا بعوض يصلح يصلح لو قالت لا أسطط إلا أن تعطيني عن كل ليلة عشر تليارات يكون عليه في كل شهر لا لا مئة وخمسين لأن في زوجة ثانية وان جاء الثالثة نقص لنا أين على كل حال إذا وافق على أن تسقط حقها من القسم بعوض فلا بس وقول بعض العلماء إنه لا صف بعوض لأن العوض لا بد أن يكون معوضه مالا ليس بصحيح لأنه رأت قال أن يصلح بينهما صلحا وهذا فائدة التنكير في قوله صلحا لأن معنى صلحا يعني أي صلح كان وهذا من تلاقة القرآن أي يصبح صلحا يعني أي صلح لو قال النص أن يصبح بينهما ربما يقال لابد من قيود وشروط لكن لما قال صلحا صار هذا عام أي شيء يتفقان عليه فلا بأس طيب لو ربية لو اصرح على أن يقسم لها يوما ولآخرة يومين صح نعم طيب إذا لا لا تقيدها إلا في شيء واحد وهو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلال. يعني مثلا لو قال لها وليعلك بالله أنا اختار إما أن أطاك في الدبر وإلا طلقتك وقالت ما في مانع. هل يجوز هذا الصلح؟ لماذا؟ لأنه أحل حراما فإذا كان يقتضي أن يحل حرام فإنه لا يجوز لو اصطلح على أن يطلق زوجته الأخرى نعم؟ قد لا بأس لكن يطلقه فإنه لا يجوز لأنه أحل حراما أن في هذا عدوان وظلم طيب إذن الصلح الذي لا يحل حراما ولا يحلل حلالا جائز مطلقا بلا تأكيد من تولد هذه العالم هذه القاعدة العظيمة من الرب الذي هو على كل شيء قدر وهي الصلح خير الصلح خير قد يظن بعض الناس أنه إذا قضى من نفسه وتنازل عن الحق أن ذلك هضم للحق، وأن العاقلة هي سليمة، غير, غير حميدة. لكن الله عز وجل الذي بيده ما لقوض السماء يقول إيش؟ الصرف خير. وإن شئت مثالا على ذلك، فتدبر صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ظاهر الصلح أن فيه غضاضة عظيمة على من المسلمين. ولكن ألا لبديم لقمة السماوات والأرض تحول هذا الصلح بإذن الله إلى خير للمسلمين، إلى خير للمسلمين. من الذي أسقط حق إرجاء المسلم إذا جاء إلى مسلمين من الكفار من قريش الذي هو له هي التي أسقطت. ومن الذي أسقط وضع الحرب بينهم عشر سنين؟ لأنها نقد الأهل بمعاونتها لخلفائها على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأنت يا أخي لا تنظر الأموم في حاضرها صدق لوعد الله والعاقب تلك صدق لوعد الله والعاقب تلك طيب هل هنا نقول الصلح خير فيما بين الزوجين؟ أو نقول العبرة بعموم اللفظ لا تخص السبب الثاني إذن الصلح في جميع الأحوال خير لأنه يحصل سماحة في سماحة النفس والمودة ولو أدى النزاء إلى التحاكم صار في النفوس بعض الشيء إذن المحكوم عليه سوف يكون فيه في قلبه شيء على خصمه وربما على القاضي أيضا وربما على الشهود فتن تشبه العجاءة، فإذا وقع الصلح إيش؟ انقاد الجميع عن سماحة نفسه وطمعنا. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة؟ الإشارة إلى أن الصلح ثقيل على النفوس، لكن المؤمن يهون عليه أقل إذا كان. يؤمن بأن الصلح خير. يؤخذ من قوله وأحضرت الأنفس الشح. بطبيعة الإنسان أنه لن يت لن يتناسب عما يريد ولن ولن يتراضى عن حرق. هذا طبيعة الإنسان. لكن في المصالحة التي خير لابد من ثمن. لابد من ثمن يبدأ وهو وهو الضغط على النفس. التي أعطاها الشرح حتى توافق على أن الصرح طيب ومن فوائد لذلك الكريمة الحص على الإحسان والتقوى نقول لا يفعلوا أن تحسنوا وتتقوا أتمنى يعطىها النعوى هي في في صورة بين فاتحة والناس صورة النسر حنا الآن نقرأ في صورة النسر لكن كان يبكل عليها نعم عسناش نقص ما في شيء عندنا طيب هذه السورة هذه المقصود بهذا إيش؟ إن تحسن وتتقو فإن الله كان الحسن على الحسن والتقو لأنه قال فإن الله كان بما تعملون خبيرا ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عموم علم الله بكل شيء حتى بما نعمل وهل علم الله بما نعمل علم سابق على عملنا او لا حق. سابق لا شك انه سابق جاءنا الله سبحانه وتعالى قال ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في الكتاب ان ذلك على الله يسلم فان قال قائل أليس الله يقول ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أم حسبت من تدخل الجنه ولما يعلم الله الذي يجهل منكم ويعلم الصابرين قلنا فله قال الله فلح. والذي قال هايا هو الذي قال ان لم تعلم ان الروح علم السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على اي شيء اذا كيف نجمع نقول هنا طريقه السليم هنا طريقه السليم أن تؤمن بهذا وهذا ولا تحاول أن هناك تعارض تقول نحن نؤمن بين الله سبحانه وتعالى يعلم ما نعمل من قبل أن يخلق يخ... السماوات الأرض بخمسين ألف سنة بل من قبل ذلك أيضا. لكن كتابك كانت قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة وتؤمن بأن, بأن الله تعالى يبتلينا يختبرنا ليعلم حاكم. لكن، قد لا تؤمن النفس إلى الاست إلى الاستسلام المجرد، فنقول علم الله سبحانه وتعالى الذي يكون بعد عملنا وبعد اختبارنا علم يترتب عليه الثواب أو العقاب، لأن ذلك لا المثاب العدل يعاقب إلا إذا تحرر. أما علم السابق فهو على وتعالى عالم بأنه سيمتحننا وأننا سنعمل أو نطر لكن إذا وقع الشيء الابتلاء والامتحان ثم خالف الإنسان أو وافق، فهذا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. يعني يترتب عليه الجزاء فهذا هو العلم الذي قي بالابتلاء والاختبار وفرق بعض العلم فرق آخر وقال علم الله سبحانه وتعالى بما لم نعمل علم بأنه سيكون وعلمه بما علمناه علم بأنه كان فتعلق العلم الأول بما يكون علم بشيء لم يقع وتعلق العلم بما كان علم بأنه قد وقع وهذا لبس ولكن العمدة الأول ومن فوائد العادة الكريمة أن التهديد يكون باللفظ ويكون بالمعنى يكون باللفظ ويكون باللفظ اللفظ أن يقول إني فعالتم كذا فعليكم كذا هذا تهديد باللفظ بالمعنى وأن الله تعالى لما ذكر أمور خبرتي بما يعمل، فيعني هذا ألا نخالف حذرا من أن يعلم منا ما لا يرضيه، كما أن الأحكام الشرعية تستفاد بالأمر والنهي والترغيب والتريث. إذا جاءت الأحكام مقرنة بالترغيب، فهذا بين على أنه على أنها مأمور بها. وإن لم يكن الأمر الأمر وإذا جاء الت وإذا جاء الترهيب علمنا أن أنها أنها أنها من مهين ويذكر أن عربيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فقط وايديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله ع... والله غفور رحيم الله عفوه الرحيم، يقرأ، فقال العابد ما هكذا الآية؟ اقرأ، فرد، وقال والسارق والسارقة فقط وأديهما جزاء بما كسبا، نكال من الله والله عفوه الرحيم، الماسي، اقرأ العزيز، فقرأه الثالثة أول راجع، وقال جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم. الآن. الآن أصبت لأنه عز وجل عز وحكم فقطع لعزته وقهره وغلبته وسلطانه عز ولحكمته قطع عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع شعرات وهذا القول صحيح ولهذا قال العلم رحمه الله لو تاب قاطع الطريق قبل الخدس عليه سقط عن الحر لو تاب قاطع الطريق الذي أخذ أموال الناس وقتلهم سقط عن الحر واستدلوا لذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله رفض رحيم لم يقل الله فرفعهم من العقوبة ما قال هكي. لكن كون يأمرنا أن نعلم بأن نرى رفوع الرحيم يعني أنه إيش؟ غفر لهؤلاء ورحمهم فتسقط عنهم العقوبة لكن العقوبة الخاصة بحق الله أما العقوبة الخاصة بحق الآدم كالقصاص وأقضى من المال الذي أخذوه فأري باقي لأن حق آدمي. ثم قال الله عز وجل خلاص نعم إذا تسمونه معنا نقصد الصعيد وآخر صعيد الشح ما يعني ما معناه هذا المعنى واضح لكن كيف الصبح درس الأمص الشح لما قال الصرح الخير وكان الصبح لابد أن يكون هناك غض من, من من الحق وغضب على الإنسان لأنه لو جاء الإنسان كل ما يريد فات على الآخر كل ما يريد الصرح لابد من, من, من الاثنين فصاعدا لو أعطينا الإنسان كل ما يريد على للآخر كل ما يريد وإذا أعطيناه بعض ما يريد فقد يشح يقول ليش أتناس اللي خلق أروحني إلى القاضي أما كده أقول لكده مفادة وارد هذا معنى قوله وأرداء تنفسهم يعني معنى يغلبوا أنفسكم مصطرح وإن, وإن طلبت النفس وحقها كان الأنفس الشيء <تصفيق> الأنفس أحذرها الله لكن الله تعالى إذا أضافت إلى نفسه الشيء المدموم يأتي بصيره المفروف يعني أحذر الله الأنفس الشيء بطبيعة انظر لقول لكن لكني لا يكون أفقا من أقول منك ما هي مانع طيب وأن لا ندري أشغل أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أقوم رشد؟ قال أريد من في الأرض تأجب من الله عز وجل ومعلومنا المريد هو الله عز وجل وفي الرشد أم أراد بهم ربهم رشد أغافوه الله لأنه خير يعني كان الله عز لو قال وأحذر الله لأنفس الشرح استقاموا الكلام لكن لما كان الشخ أمرا مدموما قال وَأُفْدِرَاتِ الْأَنْفُسِ شَحْفِ فالأنفس نائب فاعل قائمة مقاما المفعول الأول والشخ والقول الشخ نعم كما ذلك كما ذلك كما ذلك كان أمنا سأمنون وفي راحنا التفكير بالمعقول على العالم نعم هناك إجسالة نعم ويصير أن الله أدوش لأنه لا يعمل نعم أين؟ قلنا إن هذا من باب من باب من باب التهديد، يعني كأنه لا معلوم لله إلا هذا العمل، فيكون هذا حصرا إضافيا لتهديد هؤلاء المخاطبين. نعم. وأخبرتكم ذكر أن الصبح جئت حلال. عنيل إشكال وأنه إذا أسقط القسمة بالمرأة الزوجة، طبعا أمره سبحانه بالعد بين الزوجات. نعم. لماذا أمر بالعد؟ لحق من إلى أسرة؟ يعني قد يكون هذا يعني. لا من ما تشك ما تشك؟ أو بالكيلة إذا كبرت وجبة؟ لكن إذا رضي يصاحب الحق بأن يقول كلي ربع الصابق يجوز لما نعم؟ يجوز نعم هل القصد من الزوجة؟ ايش؟ القصد من الزوجة؟ القصد من الزوجة؟ القصد؟ القصد المعلوم واجب يجب على الزوج أني أن يقسم زوجاتي بالسوية وسيأتي في الآية التي بعدها ولن تستطيع أن تدور الهزة إن شاء الله تعالى إن ما يكون العلم أن تشتعاده بعد العمل ما يكون البيينة والطبخير فالخول إلهي كمانهلك عن بيينة وإحياء بالخي عن بيينة إدرالي ببنى يعني أن الله بين الأشياء لأجل أن يهلك من هلك عن بينه ويهلك أن حي عن بينه هل يتعلق بالمخلوق؟ يعني هذه الحكمة هو أن المخلوق تقوم عليه الحجة ولا قلوة ما نتخلق بالعلم؟ آدم إيش؟ نعم نعم ايوه طبعا ايضا في ان مشوش في تقواش ورفع الحرج وعلنا يقول إن, إن الله تعالى قال عن عيسى أنه قال الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تقل لهم فإنك أنت عزي الحبيب ولما قل فإنك أنت غفور هل أحد منكم عنده جواب؟ إن نازل كان في وقت أبضعك نازل كان في هذا الوقت أبضعك الرب عز وجل إذا عز وجل مع الله عز وجل تذكر عنه عز يقول حين وإن تغفر له إنك أنت العز وجل حكيم فمغفرت له لا تقتضي أذف الفقوع يعني تقتضي جنوب الله حز وجل سمدعها بعد مغفرة فهو أعز وجل نعم الشيخ أعز وجل مغفرت الماخره فكانت ثاني سلام او التباطؤ في الحقيقه ما يم... ما ماضرا ان ترجع فينما عباد وان تنتقل فانك ان ترى الرحيق هذه فهما عمرو <تصفيق> تعريب ومغرب وكلاهما إلى السماء يقتضيها العزة واحدة لأنه من الحكمة أن يغفر الله تعالى لمن شاء ومن العزة من يعذف شاء فلما كانت الآية ليست, ليست في موضوع واحد صار ختمت بما يصبح لهذا وهذا نعم مهدر مهالي وهذا الأخوة العالم المعندن وإن تحسن وإن كيف؟ لا نهي ما تفعل يتعينه اسم شرط بجاني الجزء كنا قلنا أن الموصولة هو وهم أو سبق السابق. يعني شرطية عشان أما أما أما نجات الزهاء الجرائد أو التي يعني معدة أو أكثر شأنها التصوير فهذه لا يجب أن تدخل أن تأتب في البيت وأما الذين تات الصورة فيها إما صورة صاحب المقال أو ما شابه ذلك فهذه الصورة فيها غير مقصودة ولا تضر إن شاء الله. هذا أم أحمد أنا أشدد في مسألة المرحبات هذه لأن الإنسان بغيره إذا عمل عملا أن يتقل أهم شيء يقول وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ الْمِكَاءِ وَلَوْ خَرَتْتُمْ فلا تميلوا كل الميل أتذرواها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله وافعا حكيما أعوذ من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإن امرأة خاطف من بعدها نسوذا أو عباضا فلا جناح عليه ما أن يصلح بنوم السبحان تلين منه بفوائده نعم طيب طيب يقول ولم تستطيعوا أن تعجبوا بين النساء ولو حرستوا لن هذه للنفذ فهي نافية وللنص تنصب الفعل المضارع وللاستقبال يعني تجعل الفعل المضارع لمعه في الاستقبال ويقابلها لم فإنها تجعل الفعل المضارع للمضب فإذا قلت لم يقل زيد فهذا فيما مضى وتشترك مع لم في النفو وتختلف عنها في العمل وفي نقل الحكوم وفي نقل فعل من الحاضر والمستقبل إلى الماضي لن تستطيع أي لن يكون في طاقتكم أن تعدلوا بين النساء أن تعدلوا هنا فعل مضارج أقلت عليه أن المسترية ويؤول ما بعد أن بمصدر ليكون في هذه الآية مفعولا لقوله لن تستطيع أي لن تستطيعوا عدلا بين النساء ولو حرصت والعادل ضد الميل ضد الميل فلا تميلوا كل الميل فتظهوها كالمعزم لما جاء لما جاء قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل انتفى الإشكال الوارد في قوله تبارك وتعالى فانتقوا ما طابلكم من لساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدا فينفسر ما في الآية الماضية على أن لا تعجلوا العدل الممكن لأن العدل غير الممكن لا لا يمكن أن يكلف به لسان وقول ولو حرصتم لو هذه شرطية وفعل الشرط حرصتم فأين جواب الشرط قيل إن جواب الشرط محطوب يدل عليه ما قبله والتقدير ولو حرصتم فلم تستطيع وقيل هو الصغار أن لو وإن وما شبهها من أدوات الشر في مثل هذا السياق لا تحتاج إلى شر لا تحتاج إلى جواب بل هي كالقيد لما سبق فقط فلا تحتاج إلى جواب وهذا القول والذي أرجعه من قيم فيما أظن وهو الصحيح أنه في مثل هذا لا تحتاج إلى جواب فإذا قلت أكرم زيدا إن أكرمته فلا تقول إن جواب الشر في إن أكرمك محدوداً لعليه ما قبل بل قل إيش لا يعتاج إلى شر إلا إلى جواب بل هذا قيد فيما سبق فقط نعم ولو حرصتم أي بدايت من جهد للعدل فلن تستطيع ولكن لا تميلوا كل الميل ولم يقل ثلاثة ميل ثلاثة ميل الميد قال كل الميد أي ثلاثة ثلاثة الميل الميد كله وأما بعض الميد فلا حرك لأنه داخل في نفي الاصطاع فتدوها كالمعلاقة تدوها الظمن يعود على من على التي مال إليها أو التي مال عنها التي ما مال عنها لا شك لأن التي مال إليها قد أقبل إليها وأقرمها لكن التي مال عنها هي التي إذا أعرض الاعراض الكلي صارت كالمعلقة بين السماء والأرض وهذا إشارة إلى أنها لم تستقر فإن المعلق بين السماء والأرض لا يستقر له بالسماء فيستقر ولا بالأرض في فيستقر هذه الماء التي مئميل عنها كل الميل ستبقى معلقة ليست أي مهنة ولا متزوجة يعني ليس هو الذي طلقها واستراحل ورزقها الله غيره ولا هي المزوجة التي تسعد بالزواج كضيبها وإن ما شبه له بذلك تنفيرا عن الميل الكلي الذي يجعل هذه المرأة كالمعلقة وإن تصلح وتتقوا فإن الله كان قفورا رحيما هنا قال وإن تصلح وتتقوا وفي الآتة التي قبلها قال وإن تحسنوا وتتقوا والفرق أن هذا لبو زوجتها إحداهما مال عنها كل الألمير والثانية أقبل عليها ومثل هذا سوف يحدث شقاقا بين الزوجتين فلهذا قال وإن تصبح إشارة إلى أنه ينبغ أنه إن حدث بين الزوجتين شقاق وغيره فليصبح بينهما فليصبح بينهما لأن هذا أمر فطري ثم ثم قال وتفتقوا يعني تقتقوا في الأصلاح بحيث لا تميل إلى واحدة دون أخرى، فإن الله كان غفورا رحيما.